لعل صاحبها ياتي اليها لانها لا تحل ولا تملك لقطة الحرم وانما ياخذها يتعب بها اتركها مكانها واذا اخذتها للجهة التي تحبل الله لعل صاحبها يراجعهم فيجدها عندهم يقول السائل لدي مبلغ من المال مدخره، هل أدفع عنه زكاة المال كل عام أم يكون في السنة الأولى فقط هذا يختلف الحال مثلا دراهم عندك مدخرة هاي كلما حال عليها الحول اخرج زكاتها وكان الاولى بك ان لا تودخرها وانما تعمل بها وتحركها في وجه من وجوه العمل المشروعه لتنمو وتزيد وتخرج زكاتها من الزياده التي يعطيك الله ولا تتركها هكذا في الصندوق تفنيها الزكاة والصدقة وأما غير النقدين الذهب والفضل ما في معناهما كالحبوب مثلا ادخرت شيئا من الحبوب. من نتاج مزرعتك تريده قوتا لأهلك هذا إذا دفعت زكاته في أول سنة حينما تحصده وآتوا حقه حصاده إذا دفعت الزكاة ثم ادخرته عندك لأهلك لأكثر من سنة فلا زكاه فيه غير الاولى يقول السائل هل يجوز ان يرمي عن نفسه ثم عن امه في نفس اليوم وذلك لعجزها نعم يا أخي ترمي عن نفسك جمرة العقبة ثم ترمي عن أمك أو عن أبيك الذي وكلك في الرمي عن حال قدرته عدم قدرته على الرمي لا ترمي عن القادر وإنما ترمي عن من وكلك إذا كان عاجزا عن الرمي يقول السائل هل يجوز تأخير طواف الافاضه إلى وقت طواف الوداع يجوز إن شاء الله تأخير طواف الافاضه بعد أيام التشريق وإن قال بعض العلماء رحمهم الله لا يجوز ذلك لكن لانه يجوز إن شاء الله لكن اعلم انه ليس كل حاج يكفي طواف الافاضه عن طواف الوداع لا المتمتع لا يكفي طواف الافاضه عن طواف الوداع لان المتمتع عليه ما طواف الافاضه سعي فإذا طاف وسعى فلا يصح ان يكتفي بالطواف عن طواف الوداع لان طواف الوداع يكون بعد انتهاء اعمال الحج فلا يصح طواف الوداع قبل رمي الجمار ولا يصح طواف الوداع قبل السعي لمن عليه سعي انما الذي ليس عليه ساعي اذا اخر طواف الافاضه ونوى به طواف الافاضه كفاه عن طواف الوداع ينوي طواف الافاضه ولا ينوي طواف الوداع لان طواف الوداع واجب وطواف الافاضه ركن والركن لا يسقط بحال فهو اهم من الواجب والواجب يدخل ضمن الركن فالقارن والمفرد الذين قدما الى مكة وطافا طافا القدوم ثم سعيا سعي الحج يكفيهم طواف الإفادة عن طواف الوداع اللي إذا فيكون آخر أعمال الحج يقول السائل ما حكم الصلوات الفائته قضاء الصلوات الفائته لا يخلو ان كان المرء ترك صلاه او صلاتين او صلاه يوم او يومين او ايام معدوده يظن أنه معذور أو تركها لنوم أو لمرض ويظن أنه معذور أو نحو ذلك فهذه يجب عليها عليه المبادرة في قضائها يجب على المرء المبادرة في قضائها لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفاره لها الا ذلك ومثل هذا مثلا اذا كان المرء مريم وثيابه متلبسه بالنجاسة واخر الصلاة فعليه المبادره في قضائها وهذا لا يصيغ له ان يؤخر الصلاه ما دام العقل باق فلا تؤخر الصلاه عن وقتها ابدا وتاخير المريض الصلاه خطا الا تاخير صلاه لتجمع مع التي بعدها كتاخير صلاه الظهر إلى العصر ليجمعهما جميعا وتأخير صلاة المغرب إلى العشاء ليصليهما جميعا إذا كان يسوع له الجمع وعما تأخير صلاة العصر إلى ما بعد غروب الشمس فلا يحل بحال من الأحوال ما دام العقل بأقل وليبادر باداء الصلاه على اي حاله كان حسب ما يستطيع ولا يؤخر الصلاه لهذا مثلا يكون مريض في المستشفى وثيابه فيها نجاسه وبدنه عليه نجاسه يقول اؤخر الصلاه بعد اذا خرج من المستشفى اتطهر واصليها جميعا تقول هاي جوز لك هذا بل يجب عليك أن تصلي على حسب استطاعتك ولا تؤخر الصلاة لأنك لا تدري تخرج من المستشفى طيبا حيا سليما أو تخرج ميت ويكون خاتمة أمرك ترك الصلاة فالواجب المبادرة بأداء الصلاة حسب الاستطاعة كما قال الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يقول السائل هل يجوز ان يكرر الانسان الطواف كل يوم او كل اسبوع الطواف يا اخي يستحب في كل وقت ولا يجب عليك الا طواف الافاضه فهو ركن من اركان الحج وطواف الوداع فهو واجب من واجبات الحج وأما غير هذا فلا يجب لكن يستحق لك أن تكثر من الطواف وكل طواف تطوفه يكون سبعة أشواط ما يصح أن تطوف شيطين أو ثلاثة أو أربعة وإنما يكون طوافك سبعة أشواط يقول السائل ما حكم بيع الادوات الكهربائيه بالتقسيط علما انه يزيد القسط حوالي 30% على على الدفع بالنقد بيع الادوات الكهربائيه بالتقسيط لا باس به لكن لا ينبغي للمسلم ان يستغل حاجه اخيه المسلم فيزيد في القيمه زياده فاحشة وإلا فلا ربا في هذا مثلا يقول لك هذه الثلاجة بألف ريال نقدا وبألف مئة ريال مقسطه على كذا لا بأس بهذا فتأخذها على أحدهم ولا يجوز أن تتبرقا إلا على اتفاق بايها اخذت فلا يصح ان يقول خذها وانت بالخيار ان دفعت خلال اسبوع فتدفع ألف ريال وان اخرت فيكون في كل شهر كذا فتكون ألف مئه هذا لا يجوز الا على اتفاق بانك اشتريتها بالنقد او اشتريتها بالتقسيط يقول وهل يجوز التقسيط في الذهب والفضة لا لا يجوز التقسيط في الذهب والفضة لان هذا يلزم ان يكون يدا بيد اذا اشتريت ذهبا بذهب او فضة بفضة فيلزم التساوي والقبل واذا اشتريت ذهبا بفضة او فضة بذهب فلا يلزم التساوي وانما يلزم القبض في المجلس ولا يكون فيه اجل بيع النقدين باحدهما لا يجوز فيه التأجيل يقول السائل ذهبت الى جدة من اجل الزيارة وعدنا ولم نحرم منها وانا متمتع فهل يلزمني شيء لا ما يلزمك شيء لان جدة قريبة فاذا ذهبت في بعد ما تمتعت وتحللت من عمرتك لعبت الى جده او مكان قريب فلا يلزمك شيء يقول السائل تعديت الميقات وأريد الحج عليك أن تعود إلى الميقات فتحرم منه وليس عليك شيء فإن تعذر عليك العودة إلى الميقات تعذر عليك هذا ولم تستطع فتحرم بالحج من مكه ويكون عليك هدي فإن استطعت الهدي فبها وإلا فتصوم عشرة أيام يقول السائل هل يجوز قص الأظافر خلال هذه الأيام بالنسبة للحاج المتمتع قبل الهدي نعم المتمتع يقلم اظفاره بعدما يتحلل من العمره من التمتع الاستمتاع بما احل الله جل وعلا للعبد قبل الاحرام فهو يحرم بالعمرة فاذا اداها طاف وسعى وقصر حل من عمرته فيقلم اظافرة ويتطيب ويأخذ من شعاره المباح اخوه ويستمتع بزوجته ولا شيء عليه لانه يعتبر حلالا حتى يحرم بالحج فإذا احرم بالحج توقف عن محظورات الاحرام يقول السائل من حج عن شخص اخر هل يتلفظ بالنيه في, في كل ركن او واجب من واجبات الحج واركانه لا يلزم ان يتلفظ بالنيه لا في اول الحج ولا في اخره وانما ينوي عند الاحرام بالحج انه عن فلان المكلف بالحج عنه هكذا يكفي هذا النيه محلها القلب وان تلفظ في الحج مثلا قال لبيك عن فلان فلا باس بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم وسمع رجلا يقول لبيك عن شبرمه قال من شبرمه قال اخ لي قال هل حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك اولا ثم حج عن شبرمه فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم التلفظ بالنيه عن فلان وانما ساله هل حج عن نفسه اولا فلما كان لم حج عن نفسه اولا امره ان يحج عن نفسه يقول السائل الذي يصوم يوم الاثنين والخميس في كل أسبوع ووافق يوم عرفة يوم الاثنين هل يصوم وكذلك هل يصوم يومين 12 و13 ما ينبغي له أن يصوم يوم عرفة إذا كان حاج لأن الله جل وعلا يجري له صيامه إذا تركه من أجل سفره من أجل عرفة لأنه واقف فيها ويكره صيام يوم عرفه للحاج وصيام يوم عرفه لغير الحاج يقول النبي صلى الله عليه وسلم احتسبوا على الله يكفر سنتين صيام يوم عرفه لغير الحاج يكفر سنتين والحاج يكرهه الصيام والنبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة عليه الصلاة والسلام ولم يصل وقد اختلف الصحابة او تساءل هل صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فارسلت ام الفضل زوجة العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهما الى النبي صلى الله عليه وسلم بكأس فيه لبن لترى هل يشربه أم يقول صائم فشربه صلى الله عليه وسلم والناس ينظرون إليه ليشعر بأنه لم يصم فلا ينبغي صيام يوم عرفة حتى وإن وافق يوم الاثنين لأنه كذلك لو وافق يوم الاثنين قبل عرفة ومسافر فيفطر إذا شق عليه الصيام ويكتب الله له صيامه وكذلك يكره له صيام اليومي الثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجه والحادي عشر كذلك لان هذه تسمى ايام التشريق فيكره صيامها الا لمن صامها عن الهدي الذي لم يجد الهدي ما وجد هديا فصام اليوم الحادي عشر والثاني عشر عن الهدي او الثاني عشر الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يقول السائل هل يجوز الوضوء بماء زمزم؟ والاستنجاء به والغسل به في الحمام لا بأس بالوضوء في ماء زمزم غسل الاعضاء بماء زمزم لا بأس والخلاف بين العلماء رحمهم الله في الاستنجاء بماء زمزم يرى بعضهم أنه لا يجوز الاستنجاء به تعظيما له وتكريما وبعضهم أجاز ذلك وقال ماء زمزم ليس بأفضل من الماء النابع من بين أصابعي النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضع صحابة به وغتسلوا وغسلوا به اوانيهم يقول السائل نويت من مطار القاهره واحرمت من المطار قبل المغادره فهل يصح ذلك يصح هذا الا انه خلاف الاولى فالاولى للانسان الا يحرم الا من الميقات واذا كان بالطائره فلا باس ان يلبس الازار والردى في بيته او في المطار او في اي مكان ويؤخر النية الى محاذاة الميقات لان الانسان لا يدري ما يعرض له ويبقى حلالا حتى يحين وقت الاحرام وهو بمحاذاة الميقات يقول السائل اديت العمرة في رمضان وجلست بمكة بنية الحج فماذا افعل في اليوم الثامن ما دمت اديت العمرة في رمضان وتريد الاحرام بالحج مفردة فتحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة ولاستحباب ان تحرم وضحا وتخرج الى منى فتصلي بها الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها وتنام في منى ثم تصلي الفجر في وقتها ثم تنطلق بعد ذلك الى عرفات يقول السائل بالنسبه لايام التشريق الثلاثه هل يتم الاقامه بشكل دائم في منى ام المبيت وهل يستطيع ان يصلي في المسجد الحرام الاقامه في منى نهار ايام التشريق مستحب وليس بواجب وانما الواجب المبيت يجب المبيت في ميناء ليلة احدى عشر وليلة اثنى عشر وليلة الثلاثة عشر لمن لم يتعجل اما من تعجل فيكفيه الليلتان العليان ليلة احدى عشر وليلة اثنى عشر والاقامة من ميناء افضل نهارا وليلا فان اقام بمكة في اي مكان او في اي مكان نهارا صحة اذا بات في منا يقول السائل انام مدا... أنا غالبا واكون ممددا قد الى اتجاه الكعبة وأحياناً أمد رجلي وأنا جالس في اتجاه الكعبة وأنكر علي بعض الناس فهل في ذلك شيء؟ لا ليس في ذلك شيء ولا ينبغي لأحد أن ينكر عليك في مد قدمك إلى جهة الكعبة لأن هذا لم يرد فيه النهي لكن إذا قال لك من مثل هذا القول فاشكره ولا تجادله أو تخاصمه لأنه ما قال لك ذلك إلا تعظيما لبيت الله والآمر والناهي ينبغي أن يكون عالما فيما يأمر به عالما فيما ينهى عنه فلا يأمر إلا بما يعلم أنه معروف ولا ينهى إلا عما يعلم أنه منكر لكن من نهاك عن مد رجلك للجهة الكعبة فالأحسن والله أعلم أن تشكره لأنه ما حمله على هذا إلا تعظيم الكعبة شرفها الله يقول السائل ضاع عذائي في الحرم فهل يجوز أن أخذ حذاء آخر؟ إذا ضاع حذاءك أو شيء من أمتعتك في الحرم أو في غيره فلا يجوز لك أن تأخذ بدله من أمتعة الناس الآخرين لأنك تكون ظلمت غيرك باخذ ما يخصه فلا ينبغي لك أن تأخذ إلا متاعك فإذا اشتبه عليك فدعه يقول السائل هل يجوز أن أبدأ إحرامي في منتصف ليلة عرفة؟ لا بأس عليك الأفضل الإحرام يوم الثامن من الحجه بحى فإن أخرت الإحرام إلى ما بعد هذا فلا بأس عليك يقول السائل هل يجوز ان اذهب يوم ثمانية من ذي الحجه مساء الى عرفه واجلس بها وأنام بذلك يجوز ان تذهب في اليوم الثامن من ذي الحجه الى عرفات مساء وتبيت بعرفه ولكن عليك ان تعلم ان هذا لا يعتبر من ايام عرفه لا وليس بيوم عرفه وليس لك اجر في وبيتك بعرفه تلك الليله تلك الليله الافضل البيتوت فيها بمنى فاذا تقدمت وبت بعرفه فلا باس عليك ان شاء الله لكن الافضل التقيد بالسنه يقول السائل أتيت متمتعا بالعمرة إلى الحج وعند طواف العمرة اضطبعت في ثلاثة الأشواط الأولى فقط فهل علي شيء؟ الاضطباع في أول طواف تقدم به إلى مكة يستحب في الأشواط السبعة كلها فإذا اضطبعت في بعضها ولم تطبع في البعض الآخر او تركت الاطباع كله فلا اثم عليك لان الاطباع سنة والسنة تؤجر على فعلها ولا تعاقب على تركها يقول السائل في بلدي اطلاق اللحية يعرض الانسان لمشاكل كثيرة قد تؤدي به الى السجن ف...